بسم الله الرحمن الرحيم طسم الم تلك ايات الكتاب المبين نفسك يكون مؤمنين ان شئنا نزل عليهم من السماء آية.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 فاذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون الا يتقون قال رب اني اخاف ان يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل الى هارون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 ررت منكم لما خفتكم فوَهَبَ لِي رَبِّهُ حُكْمَهُ وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمْنُوْهَا عَلَيَّ أن عبدت بَنِي إسرائيل قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ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 قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حبانهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفقون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 لا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف من خلافه ولا أجمعين قالوا لا ضير إن إلى ربنا منقلبون إن نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا ربنا خطايانا أن كنا أولى المؤمنين وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين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 شرقين فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى قال أصحاب موسى إننا مدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا أن يضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أورقنا الآخرين إن في ذلك لآية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 أطير أتي يوم الدين أربَّه بلي حكمه ولحقني بالصالحين وجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة نعيم وافر لأبي وإنه كان من الضالين ولا تخزنين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 جُنُودُ ابْلِسَ سَأَجْمَعُهُمْ قَالُوا هُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ تَعَالَى إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ إِذْ نُسُوِّفُ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَمَا ضيق حميم فلو أن لنا كره فلكون من المؤمنين ان في ذلك لايه وما كان اكثرهم مؤمنين وان ربك له العزيز الرحيم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 وفتح بيني وبينهم فتحا ورجني ومن معي من المؤمنين فأنجيناه ومن معه في الفلك المشهور هو العزيز الرحيم كذبت عاد للمرسلين إن إل قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما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 وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ أَلَا تَتَّقُونَ إِنِّي رَكُم رَسُولٌ آمِينٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونْ وَمَا عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين في ما في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم من الجبال بيوتا فارئين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون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 ولا تمسوها بسوء فياخذكم عذاب يوم عظيم ولا تمسوها بسوء فياخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها فاصبحون نادمين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 قوم عادون قالوا ان لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين رب نجني واهلي مما يعملون فنجيناه وأهله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 كذب أصحاب الأيكة المرسلين إلَّا قَالَنَهُمْ شُعِيبٌ أَلَا تَتَّقُونَ إِنِّي لكم رَسُولٌ أَمِينٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ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 فَمِنَ السَّمَاءِ إِنْ كُنْتُمْ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُم عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ إِنَّ تدورهم مؤمنين وإن ربك له العزيز الرحيم وإنه لتنزل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المُدرِّين بلسان عربي وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه؟ يره العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منذرون أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن Dum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 وانذر عشيرتك الاقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فان عصوك فقل اني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم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 السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاون ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون وأنا وذكروا الله كثيراً وانتصروا من بعد ما ظلموا